فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي طيل لهم فأنزل الله على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون وإلى السقى مسال قومه فقلن الضرب عصاك الحجر ففجرت منه ثنتا عشرة عيناً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 ما تنبت الأرض من بطلها وغثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم